وَهذا كتابٌ أَزَلناهُ باََكُم مصددِّقُ الذي بَيْن يَدييْهِ وَتُذِرَ أَُّا الْ القُراومَن حَوهَا والَّذينَ يُؤمنِنونَ بالِالآخَِة يؤمنِونَ بِهِ وَهُمْ علىى صَلَاتِهِمْ يحافظون.